فقال وكان دخلت بين قبل الثانيه عشر والنصف انه يصول وقد با اكثر الليل واما اذا حساب بعد الثانيه عشر والنصف او بعد الثانيه عشر لم يتحقق في اكثر الليل وقال بعض العلماء يثبت اكثر الليل الشمس الى طلوع الفجر الصادق وهو اذان الفجر فيرون انه مغيب الشمس اذا على السابعه واذان الفجر عن الخامسه مثلا فحين ان تحسب وبين الخامسة وعشر ساعات فإذا وحينئذ تقسمها على ثلاث وخمس ساعات فتقول إذا دخل قبل الثاني عشر فإنه يعتبر فقد أدرك أكثر الليل وسقط عنه الدم وإلا ثلاث هذا بالنسبة لمسألة المبيه ويتحقق المبيه لمضي أكثر الليل والإنسان في منا سواء مضى عليه وهو ناعم أو مضى عليه وهو يقف فإن من, من كان في حدود منا فقد بات بها سواء نام أو لم يناب ولكن نفسنا أن يناب تأثيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخره عنه أو لم يلت بها فعليه عنه ومن تعجل في أنه خرج قبل الغروب ومن تعجل في يومين مراد بذلك أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فيخرج بشدود زنى قبل مريض الشمس فإذا غابت عليه الشمس وهو خارج شدود زنى فقد تعجل والعجلة تستلزم من المسلم أن يأخذ بأسلاب التعجل وذلك بالاحتياط والتحفظ فإذا لأن التعجل نفس صيغة القرآن يقول لي تعالى ينتعدل في يومين فلا يتمعنيه ومن ذا أخر فلا اتمعنه لمن يتقى هذا النصف الذي نص عليه القرآن يظن على سيء من التكلف وأخذ الشيطة والحجم في الأمر أما لو أنه قصر وغادت عليه الشمس ولو كان مرتحلا وعدى للعلماء فيه وجهان جمهور العلماء المصوص عنه عن الأئمة أنه يعتبر ملزما بالنبي لأنه لم يتعجع حقيقته وفرق بين تعجل الصورة وتعجل الحقيقة لأن الله يقول أنه تعجل في يومين وفي لبضارفية ومعنى ذلك أنه قد حصلت العجل والخروج بحدود من منا في اليومين وليومان المراب بهما الحاج عشر والثاني عشر لمعنى أنه قد خرج من حدود منا قبل أن يغيب أو تغيب عليه الشمس اليوم الثاني عشر واشترط بعض العلماء أن يكون تعجله وخروجه من منا على التقوى وذلك هو قوله تعالى لمن اتقى والمراد بالتقوى كما يقول بعض السلف أن لا يخرج سآمة من الحج وفرارا من كلفة الحج كما يفعله بعض العامة فإنه يريد أن يتعجل لا من ذات التقوى وإنما يتعجل سآمة من الحج وفرارا من تخاليف الحج وحينئذ قالوا لم يتحقق فيه الشرط ولا يجزل المسلم أن يسأل عبادة العبادة والخير والطاعة والقربة ولذلك ينبغي من تعجل أن ينسدها لهذا الأمر وهو أن لا يخرج من مينا لا يخرج من مشعر كارها للعبادة والعيابة لله أو شائنا منها أو فارا من كلفتها وتبعتها وإنما يخرج على سبيل التقوى والاستخاص برخص الله كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكمنا خرج قبل الغروب وإلا لزمه المجيد والرمي من الغدن قوله رحمه الله خرج هذا يدل بلالة واضحة على أنه لا بد أن خروجه فإذا لم يحصل خروج فإنه ينتعجل وهذا كما ينص علي جماهير عن العلم من السلام رحمه الله من بعدهم أنه لا بد من حقيقة التعجل وذلك إعمالا لنص القرآن على ظاهر لقوله تعالى من تعجل في اليومين فلا إسمع عليه ومن تأخر فلا إسمع عليه لمن اتقى فلا بد أن يقول قد تعجل بمعنى أنه خرج من حدود منه فإذا خرج من الحدود منا بمتاعه ورشله ودركه المغيب ونخارج فدود منا ولو بخطوة واحدة فقد تعدل حقيقة وحينئذن يسقط عن المغيب الثالثة اليوم الأخير والرمي عن اليوم الأخير أما لو خرج عن فدود منا وترك متاعه بمنا خرج عن فدود منا قبل المغيب ثم رجع بعد المغيب وأخذ متاءه فليس بمتعدل وإنما هو محتالم على الشرق ويزمه النبيس الليلة, الليلة الأخيرة ويزمه الرمي رمي ذلك اليوم لأنه لم يتعجل حقيقا وعلى هذا فلابد من وجود الحقيقي إعماله من نفس القرآن على ظاهره حين منتعجل معنى أنه قد خرج حقيقا ولذلك قال المصنف وخرج فعذر بالخروج بكي يدل على أن مشهوم الخروج ومشهوم سنة الخروج أنه إذا لم يقع منه الخروج الحقيقي فليس بالمتعجل ويلزمه ما يلزم من لم يتعجل من البقاء الليلة الأخير مبيت الليلة الأخيرة ورميها إعمالا للأسطر الذي ذكرناه نأس فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإذا أراد الخروج بمعنى أنه تهيأ للخروج لم يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع يسمى طواف الصدر أيضا سمي طواف الوداع لأن الإنسان يوضع به لأن الحاج يوضع به البيت والاصل في هذا الطواف ان الناس كانوا يثطرون من زجاج دينا كما في الصحيح عن الضجاج دينا عائشة كانوا يخرجون من المشاعر الى بلدانهم فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح كان الناس يثطرون من زجاج دينا وعارفاة فأمروا ان يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا وفي الصحيح عن عليه الصلاة والسلام الله الصلاة والسلام ادعوا واخر عهدكم بالبيت طوافا هذا طواف الوداع لانه آخر ما يكون من الحاج كانه يودع البيت ويودع مكة بالطواف في جنتها ويكون آخر عهد على هذا الوجه فسمي وداعا بذلك فإن فان احرم او اتجر بعده اعاده فان اقام في مكه او اتجر اتجره اعاد الطواف اي باع وشرى أعاد طواف الوجاء وهكذا لو جرت فطواف الوجاء يشترى فيه أن يخرج مباشرة وقوله أوتجر فيه تفصيل التجارة توقع بالبيع والشراء ومن باعه والشراء بعد طواف الوجاء فلهم حالتان الحالة الأولى أن يقع بيعه وشراءه على وجهه يستعين به على الضروض كان يستري زادا لراحلته أو يستري طعاما لدابة وفي زمانها لو توقر لوقوب السيارة أو تغيير زيت السيارة مثلا فهذا التأخذ لحكم الخروج لأن المراد به الاستعان به على الخروج واختبر علماء مثل هذا في الرواحل في القديم وهو مختبر في في السيارات الموجودة ويساعد النقل الموجودة ولو أراد أن يحجز وحجز لسفر في مركوب أو نحنه وتهيئ من الركوب وأخذ يتهيأ له فأخذ ساعة ساعة ونصفه ويتهيأ للرقوب وللسفر بالزهاب إلى محطة للسفر أو نحو ذلك فهذا تأخذ كلهم متفر إذا كان يسيرا أما إذا تفاهش إنه ينزمه الرجوع ويعادة طواف الوجاع وأما بالنسبة للتجارة التي لا يقصد لها الاستعانة على الخروج فإنها تنزمه بالرجوع ليعادة طواف الوجاع فلو خرج واشترى هدية لأولاده أو لزوجه أو لأقارضه فإنه يلزمه أن يرجع بعد الشراء إذا هو يعطف طوافى الوجاع مرة ثانية وذلك أنه منزم أن يكون آخر عادي من بيت الطواف فإذا كان آخر عادي بالتجارة فإنه يلزمه أن يرجع ويكون آخر عادي من بيت الطوافى على السر الشرعية لمكان التعبد ولذلك قال المصنف فإن أقام أو اتجر أعاده أي أعاد طوافى الوجاع بعد ذلك الفعل الذي لا يعد من جنس الطواف ولا من جنس الخروج مم. وإن ترته غير حائز رجع إليه هذا الطوافل العلماء فيه وجهان الصحهم الوجوب لقول عيسى السلام اجعلوا آخر عابكم في بيت الطوافل ولقول أم المؤمنين عائشة فأمروا والأمر يدل على الوجوب لكن يرخص من المرأة الحائب والمفساء فالمرأة الحائب والمفساء تنتبت وتصدر مباشرة دون أن تلزم بطوافي الوداع لقولهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا أنه خفف عن المرأة الحائدة ونفساء وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر له صفية المصطفية قد حابث قال عقرى حلقة أحابثتنا هي ثم قال ألم تكن طاقت يوم النهر عن طواف الإفاظة قالوا نعم قال فلا إذن وفي رواية انزري فأمر هذه النقر مع أنها لم تكن قطاع في طوافل وهذا يدل على بصفة في طوافل وداء بالنسبة للحاج إذا كان امرأة حائظا أو نفسا وإن ثرته غير من رجع إليه وإذا خرج الإنسان من مكة وترك طوافل وداء ونسيه ثم تذكر فلا يخلو من حالتين إما أن يتذكره قبل مسافة القصر فحيلئذ إذا رجع سقط عنه الدب وأما إذا تذكره بعد مسافة القصر فإنه يلزمه الدم سواء الرتع أو لم يرجع فإن شق أو لم يرجع فعليه دم لأنه واجد والواجد يجبر بالدم كما قررناه وذكرنا دليله غير مرة وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الولاء وإذا أخر طواف الزيارة وهو الإخابة قول طواف الزيارة كره داب السلف تفسي طواف الزيارة طواف الزيارة وهو مأتورا عن لنان مالك رحمه الله من ممكن هذه التفنية ولكن جمهور العلماء على جواز التفنية بطواف الزيارة لأن حديث مسلم في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصفية ألم تكن زار يوم النحر قالوا نعم قال خلائبا فسمى طواف الإفاظة الزيارة فدل على جواز هذه التفنية وأنه لا مانع منها ولا كرام فإذا أخر طواف الزيارة كالمرأة الحائف تؤخر طواف الزيارة عن النحر إلى آخر عيام التشريف ثم تطوف طواف الزيارة وتساكل مجاشرة فحينئذ يدفل طواف الوجاع تحت طواف الإخاذة لأن القائدة في الشرع أنه إذا الدرجة الأصغر تحت الأكبر وتحقق المقصود فإنه يبديه السعر الواحد ووجه ذلك أن المقصود من طواف الوجاع أن يكون آخر عهد الأمثال بالجيس الطواف فإذا طاف طواف الإخاذة فإنه سيكون آخر عاجي من غيره في الطواف وحينئذ يجبه طواف الإفارة عن طواف الوداع ويخطط عنه الطواف الوداع ولا حرج عليه في ذلك وعلى هذا قال الظلماء إذا أخره إذا وجد العذر أما إذا لم يوجد العذر فخلاف السنة فالسنة ليطلها الإنسان ومن نحر وليحفظ على كأسه برسول الله صلى الله عليه وسلم وليحفظ بيه الحائض بين أذن والباب داعيا لنا ورجح وَيَطِفُ غَيْرُ الْحَائِذِ بين الْرُّكِي وَالْبَادِ دَاعِيًا لِنَا وَرَدِهِ هذا يصنّى المنتزم وفي حديث عمر رضي الله عنه وخطف العلماء فيه وقالوا لدى أن يلتزمه الإنسان يسطط صدره به ويدعو الله عز وجل من فضله ويلبغي أن يكون خاليا من المحذور من التمسح بجدران الكعبة والاعتقاد في هذا الموضع يعني لا يدزل المسلم أن يحدث هذه الأمر التعبدية زائدة عن الوارد وإما قالوا كذر عن بعض الثلاث رحمه الله وفيه حديث مرفوع لكنه تكلل في السنة دي وعن عمر بالخطاب رضا الله عنه كذر عنه وعن بعض الصحابة أيضا عشار مشب الطبري في كتابه القراء لقافة لأم القراء عن آثار فمنتجا قالوا يلتزم ويدعو ويسأل الله من فضري لا بأس بذلك ولا ينكر عن الإنسان إذا فعل. أما إذا كان هناك بحام وتأذى الطائفون بوقوف الإنسان في هذا إنه يتقي هذا لأن ال... لا يزود أذية الطائف والطوافق بيت هو المقصود وهي عبادة مقصودة أكثر من الانتزام ولا يمكن للإنسان يحرص على شيء مع أنه لم تكن فيه سنة قوية ثابتة على وجه نؤذي فيه الطائفين أو يقع فيه محضور كمزاحة في مثل النساء ونحن ذلك يتقي الإنسان مثل هذا وليس هناك دعاء مخصوص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يقول رحمه الله وتقف الحائض بذابه وتدعو بالدعاء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحيح ومعه. يقول مصنف رحمه الله وتقف الحائض بذابه يعني بذاب المسجد الحرار لأن الحائض لا تقف المسجد وتدعو بما ورد المرأة هذا الوقوف التكلف هذا الوقوف لم يفرق به نبص عن الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حابق قصية ولم يعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف هذا الموقف ولذلك لا وجه لهذا ولا أصل له قال إن المرأة الحائق تفكر من مكانها وليس في هذا الوقوف داعي ولا تكلف النبي من النسكد على هذا الوجه ليس له ليس وليس هناك نطر يدل عليه فلا للأمر به والتعبد به على هذه الصفة إلا إذا ثبث نفسه صحيح وليس كم دليل يدل على ذلك وعليه فإنه لا يشرع للمرأة الحائلة أن تقف على هذا الوجه او تتكلف النسيئة إلى النسيئة لهذا الدعاء وهذه المسألة وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إصلاح بيه وتستحب الاستحباب حكم شرعي وقبله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستحذار لم يرد جليل عليه لم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مثال المسجد الحرام المسجد هذا ومسجد الأقصى فذل على أنه لا يجد شد الرحم والسفر لزيارة القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبي أو قبر غيره من الصالحين أو غيره فلا يجب للمسلم أن يشد الرحل من زيارة القبور ولا للدعاء عندها ولا للذبش ولا للنذر ومن نذر شيئا من ذلك فلا يجبه الوفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل فقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فدل على أن النذرة إذا لم يكن على الشفة الشرعية أنه لا يلزم الوفاء به وعلى هذا فإن قوله باستشباب شد الرحل لزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة خلاف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشدر بحال وإنما المسنون أن يساغر من أجل المسكين ويني زيارة المسكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدر بحال إلا إلى ثلاثة فينني زيارة المسجد وقد فضل الله مسجد نبيه وحبيبه صب�场 اللهي وسلامه عليه وفضله على غيره من المسجد مساجد عدل مسجد الحرام فينني زيارة مسجد النبي صل الله عليه وسلم وينني زيارة الصلاة في المسجد ولا ينني زيارة القبض وإنما ينني هذه الزيارة الشرعية فيشد الرحل من أدل المسجد كأثمين بله الله, الله عليه وسلم ، حيث رغب في قوله لا تشد الرحاله إلا إلى ثلاثة مساجد وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنظر له إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يبدأ بأي شيء والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت الصحيح في المسيء صلاةه فإن المسيء صلاةه لما دخل المسجد جاء وركع رفعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال عليه الصلاة والسلام ارجو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصل treating قال العلماء في هذا ذليل على أن من دخل المسجد ينبضي أن يبدأ أول ما يبدأ بتحية المسجد لأن الرجل اتدأ بتحية المسجد ثم سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن ثم أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هرغم التحية مضى إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر وجذاه عن الاسلام وأمسيلم خير الجزاء وأسأل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيقى ثم بعد ذلك ينصره وليفقذه برسول الله çلoo عليه وسلم ولايدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الاستغافة الاستجارة والدعاء كلها أمور لا يجد صرفها غير الله جل جلال فإن الله لا يأذن بعدها يدعو سواه أو يستقيف بأحد عداء أو يستجير به فإنه لا يبنك النفع والضر إلا الله جل جلال الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فلا يجد أن يقول يا رسول الله اشفني أو يا رسول الله عافم أو يا رسول الله عثم أو يا رسول الله الندد فإنه لا يشفي إلا الله ولا يكفي إلا الله ولا يزين إلا الله ولا يفع السوء الله ولا يقول يا رسول الله حقك لي سؤلي أو اشع لي عند ربي أو نحن ذلك من الأمور التي لا يزين صرفها إلا لله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالشركة عند قبره ولا يرضى بالشركة في كل مكان تضرع الإنسان يزوره ويسلم عليه صلواته الله وسلامه عليه فالحرمة أعظم وعلى منزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرأي الأدب ولا يرفع صوتا ولا يلغط وإنما يغض من صوته ويسلم السلام الشرعي ولا يتكلف بطول القياه وهو يمدد عبارات وينمق الكلمات أو يغلو في وصفه عليه الصلاة والسلام وإنما يسلم سلاما شرعيا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيون صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الوارد هذه هي الزيارة الشرعية وأما أن يقف الإنسان الوقفات طويلا وهو يمطط العبارات ويترنم بالكلمات ولربما تكون العيادة بالله مشتملة على صرف حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا مغيث الملهوفين ويا ملاذ الهاردين ويا أمان الخائفين كله ليس إلا لله جل جلاله فلا أمان إلا من الله وهو أمان الخائفين وهو الذي يؤمنم الخائف وهو الملاب للهارف والمعاج للمستعيد والغوث للمستغيث والجوار للمستجين أمن يجيب المضطرة إلى دعاه سبحانه لا إله إلا هو فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأصل وهو أن الله وقته لا شريك له وأن يفرد بالعبادة وأن يفرد حق الله من الله ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستهين بمثل هذه الأمور فبين الإسلام والشرك كلمة واحدة فلو قال يا رسول الله اشفني فإنه شرك أكبر إن شاء الله السلام هو العالم أغفني أدركني المدد الغوث كل ذلك لا يجوز وكل ذلك من الشرك الأكبر الدعاء والصغافة والاستجارة بعين الله كائن ما كان ذلك الغيب ملكا مقربا ونبيا مرسلا قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرأ ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالله عز وجل ذكر عن هؤلاء الصالحين الذين يعبدون من دون الله قيل إنها نزلت في عيسى بن مريم أنه دعت معابدة النصارى واتخذتوا إلها من دون الله فقال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرأ فهم يدعون الله ويلتجئون إلى الله حريم بالمسلم أن يؤتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلم أن لله حقا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق ولا يجري صرف حق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الرسول على الله وسلم ما بعد ولا أمس إلا من أجل هذا الأصد وهو إفراد الله بالعبادة وصرف من لله خالصا لو Giulio والله يخاطب رسوله عليه السلام ويقول له ولقد اوحي اليه والى الذين من قبله لان احشرت لاحضم عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فائده كل من الشاكرين اي كل من الموحدين المخلصين له سبحانه وتعالى وينبغي عن المسلم ان يفني الله بالعباده وان يصرف حق الله خالصا لوجهه الدعاء والاستغفار والذكر والنذر وغير ذلك من الحقوق الخالصه لله عز وجل ينبغي صرفها لله وتعالى لا شيء وخاصة إذا كان المسلم أجاع إلى الحج فبينه وبين الله أهد وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك فمعنى ذلك أنه سيعبد الله في إفراج واختصار فلا يصرف حق الله عز وجل غير كأل ما كان ذلك الغير نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وباع أساسيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ هذا فائل يكون لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن بعد طوافل إفادة الصلاة ركعتين فهل تفرع الصلاة بعده أم لا أثابة من الله بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولله أما بعد فلكل طوافل بالغيث ركعتان فيزم بهاتين الركعتين في طوافل إفادة وغيرها بإجماع العلماء والله تعالى عنه. أثابة من الله فضيلة الشيخ هل من كلمة أو لما ينضغي أن نكون علي الإنسان بعد حجه أثابكم الله من وفقه الله لنحدي إلى بيت الله الحرام فأول ما ينضغي عليه أن يحمد الله جل جلاله وأن يشكره على فضله يشكر نعمة الله التي أنعم عليه ومنته الذي أسى إليه ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر اخترتني من بين الملايين ومن بين الأمر وحملتني على ما يسرت لي وهديتني وعامتني وسلمتني بدني وسلمتني صشتي ووفقتني إلى أداء هذه المناسك والمشاعر لا أستمتنا عليها ومن شكر الله زاده ومن حمد الله فإن الله يشب أن يحمد ويشب أن يثنى عليه ويشب أن يمجد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أهل السناء والمجن فيحمد الله عز وجل أولا ثانيا ننحج إلى بيت الله الحرام فإن الله عز وجل أكرمه ويسر له بالوقوف في هذه المشاعر والمناسب تحقى الآثام ومخيت عنه الخطايا وتقرب إلى الله عز وجل بإراقة جمعة الندم وأحس بالألم بما كان مما سلف وكان من الذنوب والعصيان فهجر هذه الذنوب وقالاها وبكى بكاء النجر بين يدي الله مستغيثاً مستقيلاً سائباً رضي الله حمث الله جل جلاله فالله أعلم كم في هذه الرحاة من ذنوب غفرة وخطايا مفية وسيئات مقيل أصحابها وعثارات أقال الله من تلبس بها فهي منازل الكرم ومنازل الجوب من الله جل جلاله سبحانه له الحمد وله الخضر لا نفسي سناء عليك. فإذا أحس المسلم أن الله أنعم عليه بهذه النعمة فليكن أيضا من شكره أن يحسن فيما بقي بالعمر وأن يكتر قلبه لله وأن يسأل الله أن له الخاتمة وأن يحسن له فيما بقي من الأجل ويقول يا رب أسألك فيما بقي من عمري عملا صالحا يطربه إليك يرجع لقلب جديد وقالب جديد وعمل صالح الرشيد الوسيئة الرابعة عليه أن لا ينتخل وأن لا وأن لا يفرع على الله بنعمته لن عليه أن يقول اللهم يأسألك القبول الوسية الخامسة من دلائل قبول الحج أن يكون حال الإنسان بعد الحج أصبر من حاله قبل الحج ولن يكون ذلك إلا بجعل ذرائب الله وترك حجود الله ومحارب الله والخوف من عذاب الله ولقاء الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجوع وعن المسلم إذا رجع إلى أهله ورجع إلى وطنه وإلى بلده أن يرجع بعلم صالح من جديد وأن يحاول أن يغير من أخلاقه فإن الإسلام هدب وهدب في هذه الإبادة فالذي حج إلى بيت الله الحرام وامتنع من زوجته وهي حلام عليه أيام الحج وهي محرم عليه أن يطعها وأن, يطعها وأن يباشرها حريم بها أن يتقي الحواحش ما ظهر منها وما بطنه والذي حج إلى بيت الله الحرام وعفى عن الرفق والفسوق والجدالة بحج حريم بها يرجع عثيثا عن عراض المسلمين فلا يغتاب ولا يقع في النمينة ولا أذية المسلمين ترجع بحال جديد وتصلح ما بين قوابين الله وما بين قوابين عباد الله نسأل الله العظيم قضى العرش الكريم أن يجعل حجنا مبرورة وسعينا نشكورة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 اثنين ست سبع ايها محبث الفرام يطيب الأسرة تسجيلات لإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المصابرة القيمة والتي هي دعيان عدة الداعية لصبيبة الشيخ محمد بن محمد للمختار الشذر به نسأل الله تعالى إن يفعل بما لسنا هو الآية مع المحاضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهدهم وسار على نهدهم إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا النقاء أن يدي الأساسبة الفضلاء خير الجزاء وأن يشكر مسعاكم وأن يجعل ما نقول وما نعمله خالصا لوجه كريم موجبا لرضوانه العظيم أيها لا في الله أي شيء أعظم وأجل وأكرم للرضوان الله على عبده هذا الرضوان الذي شهد الله جل جلاله أنه أكبر من كل شيء فقال سبحانه ورضوان من الله أكبر وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل الجنة إذا نزلوا في منازل الجنة ورأوا نعيمها وذاقوا لبتها وسرورها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور قال الله جل وعلا ألا أزيدكم فيقولون ربنا أعطيتنا وأعطيتنا فيقول الله جل جلاله ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا إذا رضي الله على عبده أرضاه وسدده ووفقه وجعل السعادة بين عينيه ولذلك كتب الله لأوليائه كتب الله لأوليائه بسعادة الدنيا والآخرة وأحب العباد إلى الله وأكرمهم على الله سبحانه من تمسك بدينه والتزم بشريعته من أحب الله من كل قلبه وظهرت آثار محبته في جوارحه أسعد الناس بالله من عرف الله فهابه واتقاه والتزم حدوده جل في علاه ولقد الله جل وعلا لهذه السعادة أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اصطفى الله الأنبياء والرسل فجعل من بلاء لحبه لهم أن حملهم الأمانة وقلدهم النسؤولية فاجعلهم أمناء على وحيه ودينه رسلا مبشرين ومبنين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حمل رسل الله أمانة الله إلى عباد الله على نور من الله يرجون رحمة الله فأدوا رسالة الله وبلغوا أمانته فقرت عيونهم جل ضوا من الله عليهم فنقف الله جل جلاله لختم هذه الصفوه خير خلقه وافضل رسله واكرمهم عنده سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل جلاله خاتما منك خاتما للانبياء والمرسلين وإمان هدى لعباده المتقين ما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف بإبن الله عن العباد الأمة ووقف أمان الأمة يوم حجة الوجاع فأشهد الله من فوق سبع سماوات أنه بلغ لشانة الله وأدى أمانة الله ورجع إلى طيبة الطيبة ففاغت غوثه ونقي الله جل جلاله حمل هذه الأمانة من بعده الصحابة الكرام الأئمة الأعلام الذين هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا هموم الدعوة هموم الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله دل دلاله وأحس كل صحابي أنه مسؤول أمام الله عما سمعته أذنه وأبصرته عيناه ووعاه قلبه فنفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن والآثار تحدثوا بالسيرة والأخضار ففتح الله بها قلوبا عرفا وآذان ثماء وأعينا همياء وقادوا إلى صراط المستقيم حمل الصحابة رضوان الله عليهم سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة وبلغوا الرسالة فكانوا خير قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في علمه وحلمه وعمله ودعوته هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وما زنت الأمة تحمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية جينا بعد جيل ورأينا بعد رأي ووقفنا أيها الأحبة في الله في هذا الزمان بعد أن قرون عديدة وأزلنا ثم نديدة بيننا وبين رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وقفنا أمام هذه الشريعة الغراء بعد أن ذاق من شاء الله رحمته ذاق لذة الهداية وطعن العبودية لله والولاية فأخذ يتساءل كيف أدفت هذا الخير وأدعو الناس إلى الإحسان والذر فما من مسلم يهديه الله إلى صراطه المستقيم وما من مسلم يذوق لذة هذا الدين إلا تمنى أن الأمة كلها أن الأمة كلها تشاركه في هذا الخير الكبير من باق حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن تمنى أن هذه الأمة كلها تشارك وهذا الخير ولذلك يرد السؤال كيف السبيل وما هو الطريق الأمثل للدعوة إلى الله وتبنيغ رسالة الله عز وجل فهذه كلمات ومقتففات أسأل الله العظيم أن يجعل فيها الخير والسلام وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم موجبة لرضانه العظيم على الداعية إلى الله أن يعلم علما يقين أن أول ما يجب عليه أن يخلص لله جل جلاله ما كان لله دام واتصل وما من داعية إلى الله يخلص في قلبه إلا أظهر الله التوفيق والسداد في جوارحه وأعماله ما من داعية إلى الله يغيب في قلبهم إخناصا للنا إلا فتح الله أبواب الخير أمان دعوته وفتح الله أبواب الخير أمان كلماته ومواهده وهدايته لأن الله سبحانه يحب ما كان خالصا لوجهه ولا يرضى من الأطوال ولا من الأعمال إلا ما أريد به وجهه من كان لله كان الله له ومن وضعت قدمات سبيل الدعوة إلى الله مفرّل القلب من كل شيء سواه ملأ الله قلبه بالشكمة والنور والتوفيق والسداد وجعل الله البركة والخير في قوله وعمله أولا وقبل كل شيء أن يخلص الإنسان فإذا تكلم سأل نفسه لمن يتكلم وإذا خطب أو وعر أو ذكر هل هذا الكلام لله أو لأحد سواه الوقفة الأولى أن يخذ الداعية إلى الله لله فإن الله سبحانه مطلع على القلوب والضمائر مطلع على من يريد وجهه ومن يريد حضور الدنيا ومن أراد الإخلاف لله فليعلم أن التجارة مع الله رابحة وأنه إلى شلك سبيل الإخلاف فلن يتكلم بكلمة إلا خطها الملك الأمين الشافر خطها لكي يراها أمام عينيه يوم القيامة سجة له لا عليه من أراد أن يبعو إلى الله فليعلم أن هذا الدين لله وليس لأحد سواه لا يدعو للبنيا لا يدعو للرياء لا للمرش ولا للتماء ولكن الله جل جلاله فلا يقف من الناس إلا وقلبه معمور بالله فطوبى لقلوب آمنت وطوبى لقلوب أسلمت وطوبى لقلوب أخلصت فنظر الله إليها يوم تكلمت ويوم قامت ويوم وعظت أنها تريد وجهه وتريد عجره وتريد رضوانه ورحمته وما ضرناه إلا حدود من الدنيا شاقتنا عن سبيل الله إلى سبيل من سواه قل ما عليه من أجر وما أنا من المتكلفين الداعية الموفق نظر إلى ما عند الله فعلم أنه باق وما عند سواه علم أنه فان زائر ما عندكم يرسد وما عند الله باق الوقفة الثانية الدعوة إلى الله بصيرة وحكمة ونور يهتدي به الداعية فيهدي به من وراءه العلم الذي به يستمير قلب الداعية وينال به البصيرة قل إني على بيّنة من ربي فمن كان على بيّنة من الله اتضح له الشق فأحبه والتزم ودعا إليه ومن كان جاهلا بالله جاهلا بشرع الله ضل وأضل ومن في الشاعة وأماراتها أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فأول ما ينضغي على الضاعية أن يتعلن وما من داعية يبتجئ دعوته بشلق العلم ورياض الجنة ويسير في طريق طلب العلم ويحب العلماء من كل قلبه ويغشى حلق العلم يتحمل منها وينتفع بها يخرج من شلق العلم بالسنن والآثار والسيرة والأخبار يلتنس رحمة الله جل جلال فعنده إمام يهتدي به وقدرة يقتدي به بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبيب هو العالم الربان سنبدل الدائرة من وقفة مع طلب العلم ينفهل فيها من المعين الصافي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تعلم وعلم والسنار قلبه أمكنه أن يهتدي في نفسه وأن يهدي, وأن يهدي غيره لا دعوة بالجهل والداعية الجاهل لا يأمن أن يظل ويظل من وراءه فيهلك وتهلك به أمم يحاسبه الله جل وعلا عنها فحريم بطالب العلم وبالداعية إلى الله أن يجب ويتسهد في طلب العلم وأن يعلم هذا السبيل وهو سبيل الدعوة والتذكير بالله والهداية إلى الله احتاج إلى سلاح وإلى نور وبصيرة لا يمكن أخذها إلا عن طريق العلماء الأمناء الثقاء في الأسباب وإذا جلس الداعية في مجال في العلم وأحب العلماء والتزم بسبيلهم وسار على نهتهم وحرف على الاستفادة منهم وتأجب ورهى حرمتهم فإن الله يوصي له كما وصى لعلماء الذين أتمنهم على دينه ما من داعية إلى الله يشب أهل العلم ويلتزم بشلقهم وينتفع بعلومهم إلا وجدت آثار ذلك في دعوته فيقيد الله له من يأخذ من علمه وينتفع به ويتأذب معه كما كان حاله مع العلماء العلم لابد منه ذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى قل إني على بينة من ربي لا يدود لأحد أن يدعو الناس ويدلهم على الدين إلا بعد الغصيرة والبينة من رب العالمين قال بعض العلماء قل إني على بينة أي شجة ومحجة شجة يعرف بها الحق من الباطل والهدى من الضلال ومحجة يسير عليها حتى تنتهي به إلى الجنة الوقفة الثالثة لا بد للداعية إلى الله أن يوضن نفسه من بداية دعوته على العمل فالدعوة إذا كانت نابعة من إنسان ذاق حلاوة العمل بالعلم وذاق لذة المعاملة مع الله أمكنه إذا ذكر الناس ووعظ الناس أن يذكرهم بشيء ذاق حلاوته وذاق لدته وفاقد الشيء لا يعطيه الداعية إلى الله الذي قرن علمه بالعمل ونذل علمه بالعمل يضع الله له البركة في قوله وعمله فإن الناس تنظر إلى قول كل قائد وعمله فإذا وافق القول العمل أشده الناس وتأثروا بكلامه ومن علن ومن علن وعمل إذا وقف أمام الناس فحدثهم ووعظهم فإن الله عز وجل يضع لمواعده وما يكون من حديثه أثر الناس عن فوق ما يرجو ويأمل إذا حدث الناس بالإخلاص لله كان أخلصهم لله وإذا حدث الناس بالطاعات والقربات كان أسبقهم إليها وأحذهم لها فأكثروا مدوا مثل عليها وفاقد الشيء لا يعطيه